الله ا ل ر ح م ن إنا الرحيم ر س ل ن ن ا و ع ه النابلسي أ يأتيهم ذ يا إني للعلوم ب ا ل ل و ا س ل ا ط ي ع و ه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إ ل ى اجل مسمى إ ن اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي وإني ك ل موسوعه ا د ع ت لتغفر ه لهم م ج ع ا ا أ ب م ا ل و ا ب ا س ي ل ل ع ل و أ ص ر و ا ل ا س ت ك ب ر و ا استكبارا ث م إ ن ي د ع و ت ه م ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني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 وبنين ويجعل موسوعه ل لكم ن النابلسي ك م للعلوم ا ر ا س ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى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 أغرقوا موسوعه ا النابلسي ر ا و ا ل ا ل ع ل ض م ن ا ل ك ا ف ر ي ن د ي ا ر ر ا إنك إن ت ذ ه م ي ض ل ولا و و ا عبادك د ي ه إلا فاجرا كفارا رب اغفر رب لي و ل و ا ل د ي و ل م ن ا ب ل ب ي ت ي مؤمنا و ل ل م م ؤ ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت و ل ا تجد ا ل ظ ا ل م ي ن إلا تبارا